بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى وادعك ربك وما قلى ولالاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجرك يتيما فآوى ووجدك ضاللا فهدا ووجدك عائلا فاغنى فام فَهَوَى وَأَنَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَنَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث